في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن ليت قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشدتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو